بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنسى إن سعيكم لشتى فأما من أعطاوت استقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنا وكذب بالحسن فسنيسره للعصرا وما يغ. 112. إن علينا للهدى 113. وإن لنا للآخرة والأولى 114. نارا تنظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى 112. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ولسوف يرضى